الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في أن من دخل في الركوع الرابع من صلاة العشاء ثم تذكر أن أنه لم يأتي بالمغرب فهل تصح صلاته عشاء أم لا وذكرنا فيما سبق أنه يمكن تصحيح صلاته عشاءا إما بدعوى أن أدلة شرطية الترتيب لا تشمل من ركع الركوع الرابع من صلاة العشاء وإما بدعوى شمول لا تعاد لذلك ولكن أفاد السيد الإمام قدس سروه في كتاب الرسائل العشراء صفحة مئة ثمانية قال لو قيل إن الترتيب بعد الدخول في الرابعات ساقط لحديث لا تعاد كان له وجه وذلك لأن قوله عليه السلام في إفادة الترتيب إن هذه قبل هذه ظاهر في أن الترتيب لوحظ بين الماهيتين لا أجزاءهما ومع الدخول في المتاخر وهو الركوع الرابع سهوان يمضي زمان الاتيان بالترتيب وظاهر عبارته قدس سره انه اعتبرهما دليلا واحدا وهو الاستناد لحديث لا تعاد والاستناد إلى الرواية الخاصة وهي إن هذه قبل هذه مع أنهما شيخ إبراهيم دليلان بينهما طولية وليس دليلا واحدا كي يعلل أحدهما بالآخر والوجه في ذلك أنه ما هو المستفاد من قوله عليه السلام في صحيح عبيد ابن زرارة إلا أن هذه يعني الظهر قبل هذه يعني العاصر أو المغرب قبل العشاء إن كان المستفاد من هذه الفقرة الترتيب بين الأجزاء بأن تقع جميع أجزاء العشاء بعد المغرب فلا محاله حتى لو ركع الركوع الرابع من العشاء ثم تذكر المغرب فان الترتيب لم يمض محله لان الترتيب بين الاجزاء والاجزاء الباقيه بعد الركوع فاقده لشرطيه الترتيب وان كان المستفاد من هذه الفقرة إلا أن هذه قبل هذه شرطية الترتيب بين الماهيتين لا بين الأجزاء والمقصود بالماهيتين المسمى بالمغرب والمسمى بالعشاء والمائز بين المسمى بالمغرب والمسمى بالعشاء هو الركوع الرابع وإلا لا مائز بينهما فموضوع شرطية الترتيب إلى حد الركوع الرابع بحيث متى ما دخل في الركوع الرابع انتهى موضوع الترتيب فإذا تذكر المغرب بعد أن دخل في الركوع الرابع فقد انتفى موضوع الترتيب وبالتالي تصح صلاته شنو عشائان تصح صلاته عشائان وان كان ملتفتا للترتيب في الاجزاء باقيه لأنه لا يعتبر فيها الترتيب إنما يعتبر في المائز بين الماهيتين والمائز بين الماهيتين هو الركوع الرابع وقد دخل في الركوع الرابع جنو غفلتان أو سهوان فبذلك يمكن تصحيح الصلاة عشاء من دون حاجه بالولايه <تصفيق> الى التشبث بلا تعاطف فان نفس النصوص الخاصه قد دلت على انه ان لم يلتفت الى الترتيب حتى فاتمحله فلا شرطيه لا اي ان شرطيه الترتيب شرطيه ذكريه والمفروض في المقام أنه فات محله بعد أن دخل في الركوع الرابع نعم لو قلنا بأن مفاد النصوص الخاصة هو شرطية الترتيب في تمام الأجزاء فحينئذ نقول بما أنه أخل بالترتيب بعد الركوع إخلالاً اضطراريا فهل تشمله لا تعاد أم لا فهناك إذن وجهان للاستدلال تاره نستدل بأن مفاد النصوص الخاصة هو أن شرطية الترتيب شرطية ذكرية وأن موضوع هذه الشرطية شنو بين الماهيتين، فينقضي موضوعها بالدخول في الركوع الرابع، فلا نحتاج إلى حديث لا تعاد. وإذا قلنا بأن المستفاد من النصوص الخاصة شرطية الترتيب في تمام الأجزاء. فيقال حينئذ ان هذا المكلف اخل بالترتيب فيما قبل الركوع الرابع سهوا ولكن اخل بالترتيب بعد الركوع الرابع شنو عن التفات لانهم مضطر اليه حيث لا يمكنه ان يقطع الصلاه فبما ان الاخلال اضطراري هل تشمله لا تعاد أم لا فنحتاج حينئذ إلى التشبث بحديث لا تعاد فهنا وجهان لإثبات الصحه وليس وجهان واحدان كما أنه أفاد قدس سره في نفس الصفحة قال وأما أخبار العدول اي من تذكر الظهر وهو في العصر عدل إلى الظهر ومن تذكر المغرب وهو في العشاء وبعد لم يدخل في الركوع الرابع يعدل إلى المغرب وأما أخبار العدول فهي وإن استفيد منها الترتيب لأنه إذا أمر الإمام بالعدول معنى أن الترتيب شرع مطلوب لكنها ليست بصدد بيان الترتيب حتى يقال هل مفادها الترتيب بين الماهيتين أو اجزائهما فإن هذا البحث إنما يصيح لو كانت هذه النصوص بصدد بيان شرطية الترتيب لكنها ليست بصدد ذلك وإن استفيد منها شرطية الترتيب ضمنان فهي في مقام بيان أن من تذكر المغرب ولم يدخل في الركوع الرابع من العشاء عدل ومن تذكر الظهر وهو في العصر عدل فيستفاد بالدلال الالتزاميه أن الترتيب معتبر لكنها ليست في مقام بيانه وبما أنها ليست في مقام بيانه فغاية ما يستفاد منها شرطية الترتيب في الجملة أما أنه ترتيب بين الماهيتين أو بين الأجزاء فلا يستفاد ذلك منها. زين. هذا كلام متين. ثم قال مع أن ظاهرها أيضا أن الترتيب بين الماهيتين مو فقط هي مجملة ولا تدل على أن الترتيب بين الماهيتين أم بين الأجزاء بل ظاهرها أن الترتيب معتبر. بين الماهيتين لا بين الأجزاء مع أن ظاهرها أيضا أن الترتيب بين الماهيتين وهي بصدد تحصيل ذلك يعني تحصيل الترتيب فإن معنى العدول أن يجعل ما في يده بتمامه ظهرا أو بتمامه مغربا وجعلوا المعدول بتمامه ظهرا او مغربا لتحصيل الترتيب دليل على ان الترتيب بين الماهيتين ما هو مقصوده الريشه الريشه ومحصل كلامه انه لو كان المنظور في كلام الامام الترتيب في الاجزاء فهو غير معقول والوجه في ذلك ان هذا المكلف اتى بركعتين بقصد العشاء ثم تذكر المغرب فاذا كان قد اتى بركعتين بقصد العشاء فوقعت الركعتان عشاءان لأن صلاة العشاء وصلاة المغرب عناوين قصدية فإذا أتى بركعتين بقصد العشاء وقعت الركعتان عشاء ولا يمكن العدول بهما إلى المغرب لأن الشيء لا ينقلب عن ما وقع عليه فلو كان المقصود الترتيب بين الأجزاء بأن تكون تمام الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة شنو؟ مغربان فإن هذا غير معقول لأن الأجزاء السابقة وقعت عشاء إذن هذا دليل على أن منظوره الترتيب بين الماهيتين أي بين ما يسمى عشاء وما يسمى مغربان فإذا عدل وقال هذه الصلاة التي وقعت مني عشاءان أعتبرها مغربان فبهذا الاعتبار حصل الترتيب ولولا أن الترتيب في المسمى لما أمكن العدول إذن أمر الإمام بأن يعدل بصلاته ila almagrib benafsih daleelun ala anna tertiebe beynal maahietayn la beynal ajzaa shet gul shaykh ibrahim fi kelam al-imam waar is in front شو هالفرق؟ أن في تجري <تصفيق> في <الفرق. تصفيق> في, في الأجزاء يقول لا هذه لمعتبارية ما وقع على الخ في الماهيات اعتبار. هي تعلن المسمى ما يسمى يكفي في أن تسمى مغربا أنك عدلت. ببعض اجزائها الى المغرب. يعني انه المسمى يعني ان الماهية تتقوم بالمسمى وبالتالي يعتبر الاعتبار يكفي فيها يعني شو تقول يا شيخ جعفر انا لازلت منزلت انهم يقول يكون بالقصد والواقع لا ينقلب ولا ضده بالأجزاء ما هي بمعنى المسمى يعني تفقيت هذا قائدة عامة مثل ما يشمل الأجزاء وما ينقلب عن الأجزاء وحتى الماضي <تصفيق> أنا وقعت هذا بعنوان العصر ما ينقلب الضوء بلى كما ان لو ما تسلم ببياناته بين ما ويلاحظ على ما افيد ان المقصود بالعدول اما جعلوا هذه الصلاة مغربا واقعا أو التنزيل فإن كان المقصود بالعدول الجعل الواقعي فهو كما لا يعقل بلحاظ الأجزاء لا يعقل بلحاظ المسمى فإنما وقع عشاءا لا يعقل ان يقع مصداقا للمسمى بالمغرب سواء لوحظ الترتيب بين الاجزاء أم بين المهيات وأما اذا كان المقصود بالعدول شنو التنزيل اي نزلها مغربا بان رتب عليها اثار المغرب فلا فرق في ذلك بين أن يكون الترتيب ملحوظا بين الأجزاء أو بين الماهيات فهذا الاستظهار ما نقول في غير محل نقول محل جنو تأمل تأدبان يعني نعم نعم تنبيه يتعلق بهذه المساله وهذا التنبيه تعرض له السيد الإمام ايضا في كتاب الخلل في الصلاة صفحة أربعمائة وثمانية صفحة وتسعة وثلاثين ومحصل كلامه هل أن العدول في هذه الروايات وهو العدول من العشاء إلى المغرب أو من العاصر إلى الظهر هل هو على طبق القاعدة؟ أم أنه خلاف القاعدة؟ ولولا الدليل الخاص لما قلنا به فلأجل بيان هذا الأمر طرح امورا الأمر الأول هل أن اختلاف الآثار بين الظهر والعاصر يكشف عن اختلاف الحقيقة أو يكشف عن مائز ولو لم يكن حقيقيان فهناك آثار مختلفة بين الظهر والعاصر مثلا الظهر هي الصلاة الوسطى التي أمر بالتحفظ عليها هذا أثر مثلا الظهر لها وقت خاص بمقدار أربع ركعات من أول الزوال هذا أثر ثاني الظهر شرط لصحة العصر بمعنى أن لا تصح الصلاة عصرا حتى تكون مسبوقة بالظهر إذن فللظهر آثار تختلف بها عن العاصر فهل هذه الآثار تكشف عن أن حقيقة الظهر مغايرة لحقيقة العاصر أم أن لا فرق بينهما في الحقيقة والذات وإنما يوجد مائز عرضي بينهما فنقل عن شيخه العلامه المحقق الحائري في صلاته نعم في صلاته صفحة 127 نقل عن المحقق الحائري أن اختلاف الأثر يكشف عن اختلاف الحقيقة فمعناه أن للظهر تقررا في وعاء الاعتبار مغاير لتقرر العاصر وهذا المعنى الذي نقله عن شيخه قال عبر عن ودعوة أن لكل منهما حقيقة مختلفة عن صاحبها في غير محلها هذه الدعوة في غير محلها فإن مجرد اختلاف الآثار لا يكشف عن اختلاف الحقيقة بل لعل المائز بينهما عرضي لا ذاتي بيان ذلك قال صفحة كاملة قد تختلف الآثار باختلاف الإضافات لا باختلاف الحقائق مثلا رداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسيفه فانه قد لا يفترق في الحقيقه عن سائر ال... السيوف والرداء. السيوف وشنو الارضيه يقال له الرداءات ها خلي سيف والرداء لا يختلف عن باقي السيوف وال مثلا <تصفيق> بحسب الحقيقة لا يختلف وإنما المائز بالإضافة أن هذا الرداء مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولو وجد في زماننا لبذل فيه أغلى الأثمان وفرش المسجد لا يختلف عن فرش المنزل مع أن فرش المسجد لا يجوز بيعه لاختلاف الاضافه وليله القدر لا تختلف بحسب الحقيقه عن الليالي الاخرى لولا اضافتها لنزول القران الكريم فحين يمكن القول اريد يقول يمكن القول بان صلاه الظهر كصلاه العصر من حيث الحقيقه فكلاهما اربع ركع بل قد ورد في بعض النصوص إنما هي اربع ما كان أربع فلا فرق بين الظهر والعصر ابدا من حيث الحقيقة والذات وإنما الفرق في الإضافة وهي أن الركعات الأربع المأمور بها في أول الظهر لأجل انتسابها إلى الزوال فيقال الظهر هي الأربع التي أمير بها في أول الزوال ومن الواضح أن هذا المائز مائز شنو أرضي بلحاظ إضافتها إلى أول الزوال وليس ما ذاتيا حقيقيا بين الظهر والعاصر كي يقال اختلاف الاثر يكشف عن اختلاف الحقيقه والذات فحين تمتاز الظهر عن العصر بهذه الاضافه بس ولا بد من قصد العنوان يعني عنوان انها المامور بها اولا ولو بنحو الاشاره والاجمال كعنوان ما في الذمه مثلا هذا الامر الاول الذي افاده بكلامه شون الكلام كلام زين ها زين ما تدري زين الامر الثاني قال بما انه يعتبر في الظهر الاضافه اي اضافتها الى المامور به اولا فهل طرف الاضافه هو الطبيعه ام طرف الاضافه هو الاجزاء رجع الى الاجزاء المائيه مره اخرى ما يقدر مو هي فراسه نعم فهل طرف الإضافة الطبيعة أم طرف الإضافة الأجزاء فإن قلنا بأن طرف الإضافة الأجزاء بمعنى أن المكلف أمر بأن يأتي بسائر ال... الأجزاء بقصد انها الاولى فإذا كان طرف الإضافة الإضافة إلى الاولى الإضافة إلى المأمور به اولا الأجزاء فالعدول غير معقول مثل ما قال سابقا فعلى الثاني وهو أن طرف الإضافة الأجزاء يكون العدول من صلاة إلى أخرى محالا لا يعقل لأن الجزء عند وجوده صار مضافا الى عنوان وبعد تحققه بهذا العنوان وبهذه الاضافه لا يعقل تبديله باضافه اخرى اما لصيرورته معدوما لان الجزء راح بعد انعدم واما لامتناع انقلابه عما وقع عليه واما اذا قلنا دير بالك على كلام الامام يا شيخ ابراهيم واما اذا قلنا بان طرف الاضافه طبيعه اي ما يسمى ما يسمى بالظهر اضفه الى المامور به اولا فإن العدول حين هذا اللي يريد إليه فإن حين على طبق القاعدة والوجه في ذلك أن لا مائز بين الظهر والعصم من حيث الحقيقة فما دام لا يوجد مائز بينهما من حيث الحقيقة فالعدول من إحداهما إلى الأخرى. إلا مائز بينهما من حيث الحقيقة وإنما المائز أمر عارض وهو المامور به اولا فبما أن المائز أمر عارض وهذا المائز لم يعتبر في الأجزاء كي يقال بأن بعض الأجزاء وقعت بدون هذا المائز وإنما هذا المائز معتبر في الطبيعي والطبيعي هنا مركن كلامه والطبيعي بيد المكلف فما دام المكلف مشتغلا بالصلاة بعد ما خرج من الصلاة فالطبيعة بيده فهو قادر على أن ينوي بها الإضافة الأولى أو الإضافة الثانيه وهو امر اختياري له فمن اشتغل بصلاه الظهر ثم بداله ان يجعلها عصر يعني حتى من السابقه الى اللاحقه يقول ممكن مو بس من اللاحقه الى السابقه حتى من السابقه الى اللاحقه يقول كله ممكن وطبق القاعده ثم بدى له أن يجعلها عصرا أو غيرها حتى يجعلها قضاء عشاء مثلا فإن له ذلك باختياره ونيته ما دام متشاغلا بالصلاة من غير لزوم امتناع يعني من غير ورود محذور عقلي إذ ما دام طرف الإضافة الماهية والمقصود بالماهيه المسمى والمسمى عنوان قصدي إذن فهو دائر مدار قصده واختياره فإن ماهية الظهر ما يسمى بالظهر وما يسمى بالظهر عنوان قصدي والعنوان القصدي أمر اختياري فما دام مشتغلا بالصلاة يستطيع أن يحول الركعات جنو من ظهر الى عصر ومن عصر الى ظهر وعلى ذلك يكون العدول موافقا للقاعده سواء عدل من الحاضره الى الفائته او من اللاحقه الى السابقه او بالعكس فان ظاهر ادله العدول هو ذلك حيث تدل ادله العدول على انه بالنيه يتحقق العدول فمن صلى ركعتين من العصر وعلم انه ترك الظهر نواها ظهرا كما هو مورد النص وهذا يكشف عن ان الاضافه مخصوصه بالما هي لا بالاجزاء وبالجمله بعدما كانت الماهية واحدة الجميع أربع ودل الدليل على أن الإضافة الموجبه للإفتراق باختيار المكلف فهي قابلة للناقل نظير أنا بسألك عن هذه المسألة شيخ ابراهيم لأنه نظر بمسألة وراح عنها نضير إضافة الملكية لا إضافة الإجارة شنو يقصد بهذه العبارة نضير إضافة الملكية لا إضافة الإجارة أي المضاف بإضافة الملكية يمكن تبديله بينما المضاف بإضافة الإجارة لا يمكن تبديله شنو يقصد بهذه نظير إضافة الملكية لا إضافة الإجارة فصار العدول على القاعدة بعدما وقع المعدول عنه صحيحا وكان المعدول إليه مامورا به شنو يقصد بهذه العبارة إجارة وملكية شنو تقال بين هذا وقعت له يقصد التبديل التبديل امر اختياري خلوا الانتقال ذاك أمر قهري الارث امر قهري خلينا في الاختياري يقول ما كان مضافا باضافه الملك يمكن تبديله اختيارا بينما ما كان مضافا باضافه الاجاره ما يصير ما ينقلب عما وقع عليه العقد واحد صار نعم. هو هو هو صار هو السجل غير واحد فأنا أعتبر ذاك المشتجل. يعني العين المستاجره من شخص ما يمكن تمليكها لشخص اخر قصدكم ها, مل. مل. ها يعني هذا الطرف هذه ها العين ما هي مستاجره بعتها لشخص ثاني ملكتها هو يريد ان يقول انه لو ملكت دينا على ذمتي زيد سواء كان هذا الدين مالا أو عملا من الأعمال فإنني أستطيع أن أملكه إلى غيري فأقول ما ملكته على ذمه زيد يكون لك فيبقى هو مملوك على ذمه زيد لكن انتقل من طرف إلى طرف آخر بينما فيما كان مضافا باضافه الاجاره بما هو مستاجر لا يمكن نقله انما يمكن نقله بما هو ملك لا بما هو مستاجر والنتيجه انه يدعي ان العدول على طبق القاعده ثم قال حندا نوصل بس لراس القلم والنقاش يصير في الدرس القادم وعلى ذلك لو دخل في صلاه الظهر مع عدم الاتيان بالعصر في الوقت الخاص بالعصر يعني جلس من النوم جلس من النوم جلس من النوم باقي مقدار شنو اربع ركعات فقط قام ودخل في العصر عفوا في الظهر بعد ان دخل في الظهر تذكر انه لم يأتي بالعصر في الوقت المختص بها يمكن القول يعني يريد يخالف المشهور يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر وإنما لا يجوز العدول من إلى اللاحقة متى إذا لم تكن السابق مأمورا بها كما لو أتى بالظهر ثم دخل في الظهر مرة أخرى خطأان فهنا لا يعدل بها إلى العصر أما إذا كانت الظهر مأمورا بها والعصر مأمورا بها وكان الوقت خاصا بالعاصر فإنه يعدل من الظهر إلى العاصر فتأمل ويأتي الكلام الله